للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب وعصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب تاقب فاستفتهم أهُم أشدُ خلقاً أَمْنَ أم خَلَقُنَا إِنَّا خَلَقُنَا هُمْ إِنَّا خَلَقُنَا هُمْ مِنْ طِينِ الْعَذِبِ بَلْ عَذِبَتَهُ يَسْقُرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوُوا يَتَيَّسْتَسْخِرُونَ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإن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 وَقِفُوا مِنْ حَيْثُ